بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا خَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَخَلِّقُونَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْشُوا الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْلِقُونَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَنَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ لِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ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 قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المحيض من ساتكم إن ارتبتم, ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر والله لم يحروا وأولاة الأعمال أجدهم يضعن حملهم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 ليقوا رهين وان كن ما الالف حمد فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فان اضغن لكم فاتم اجورهم واعتبروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فستربع له اخا قدروا سعس من سعس ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عشر نشرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسره فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاخبة أمرها قسراً أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا الذين لامنوا قد أنزل الله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 إن الله قد أحاط بكل شيء علما